بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحابته أجمعين قال مصنف رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملا وما يخالف ثقة فيه الملا والشاذ يعني الذي يخالف الثقة فيه الملا الشال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشذ هو المقلوب قسمان تالا فالشاذ ذو والمقلوب قسمان يتلا إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسنادين لمثل قسمه وما يخالف ثقة فيه الملف الشاذ هذا قسم هذا النوع الواحد والعشرون فالشاذ هذا قسم الأول والمقلوب قسمان يتلا إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسنادين لمثل قسمه هذا النوع الثاني والعشرون وهو المقلوب اولا الشاذ الشاذ هذا اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد يعني انفرد عن عن الجماعه فرد عن الجماعة ولذلك يقال له الشاذ ويقال له الانفراد الانفراد ويقال له الشذوذ ولذلك يقال شذ يشذ في المضارع الشين ويقال له أيضا شذية شذو بضم الشين ومعنى الشذوذ انفراد انفراد الراوي عن الجمعه انفراد الراوي عن الجمعه وهذا الانفراد سيأتي لأسباب يقع له أسباب يعني ورد في الآثار ومن شذ شذ في النار شذ في النار والشذوذ وما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه حفظا أو أكثر منه عددا أو أضبط, أو أضبط ولم يمكن الجمع والترجيح بينهما, بينهما إن هذا التعريف يعني هو المشهور في كتب المصطلح مع أن بعضهم قال له اعتراضات على هذا التعريف, على هذا, التعريف هذا التعريف الذي ذكرناه هو موافق لما ذكره المصنف في منظومته ولذلك قال وما يخالف ثقة في المال فقول المصنف وما يخالف ثقة ما سبق أن قلنا بأن لها معان تأتي بمعنى اسمية وتأتي بمعنى حرفية والاسمية عندها اوجه سبعة كما سبق في الدروس الماضية وحرفية تكون لها أو يكون لها أوجون خمسة أوجون خمسة فهنا ما تكون هنا شرطية يخالف فعل الشرط مجزوم ثقة تكون فاعل لماذا؟ ليخالف الملا وما يخالف ثقة فيه الملا فيه جرامجه طبعا الملا مفعل به يعني المالاءة الملاء ولكن المصنف والناظم وقف عليه بالإسكان لماذا وقف بالإسكان مع تسهيل الهمزة يعني الذي جعله أن يقف عليه بالإسكان وتسهيل الهمزة الوزن الوزن وجملة فالشاذ من المبتدا والخبر في محل جزمين هو جواب الشرط هو جواب الشرط طيب الشافعي رحمه الله تعالى ومعه جماعة من أهل الحجاز عرفوا الشاذ بانه ما يرويه الثقات الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة آخر خلافه زائدا أو ناقصا أو ناقصا هكذا عرفوا الشاذ قالوا الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة خلافة يعني زائدا أو ناقصا والحفاظ لم ياخذوا بهذا التعريف بل خالفوهم فقالوا هو ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ثقة كان أو غير ثقة وهذا صحيح إذا كان, إذا كان عن غير ثقة فيكون حديثه مطروكا لا يقبل لا يقبل وإذا كان عن ثقة فهذا يتوقف فيه ولا يحتج به إذا لم يمكن الترجيح لم يمكن الترجح وهذا هو الشاذ الشاذ مثله وبعضهم راى ما ثقة فيه المالأة يعني ما خالف ثقة ما خالف فيه ثقة المالأة ما خالف ثقة في المالأة إذا لم يكن الثقة مخالفا لما رواه غيره إذا كان تفرد به هو يعني هذا الثقة مخالفش لما رواه غيره وإنما هو الذي تفرد به فهل يكون هذا شاذا أم يكون نوعا آخر هذا يكون نوعا آخر يكون؟ يكون يقال له الغريب يكون هذا غريبا وقد سبق عند قول المسنف رحمه الله وقل غريب ما راو راو فقط هذا يقال له الغريب هذا يقول له الغريب إذن فتعريف الشافعي ومن معه من الحجاز تعريف يعني غير مقبول غير مقبول ولذلك اعترض عليه وخالفه الحفاظ قاطبه, قاطبة وابن الصلاح عرفه بقوله ما خالف فيه المنفرد من هو أحفظ من هو أضبط من هو أحفظ من هو أضبط فإذا خالف فيه يعني المنفرد الذي انفرد يعني برواية وانفرد عن من هو أحفظ منه وأضبط فحديثه يسمى شاذا فقال فشاذ مردود وإن لم يخالف يعني وهو عدل ضابط فيكون حديثه صحيحا وإن لم يخالف فصحيح وإن لم يخالف وهو عاد ضبط لابد من هذا القيد وإن رواه غير ضابط لكن لا يبعد عن درجة الضبط إما أن يكون صدوقا وإما يعني خف الضبط خف الضبط فهو حسن فيكون حسنا فحسن. فحسن ويفهم من قوله أحفظ وأضبط ماذا يفهم منه هذه صيغه التفضيل إنه إذا كان مثله، وهل يكون مردودا حديثه؟ لان قلنا إذا إذا كان أحفظ، إذا كان إذا يعني خالف المنفرد من هو أحفظ من هو أضبط، فالشاذ مردود. لكن إذا كان مثله يعني خالفه ولكن مثله هل يكون مردودا؟ هذا لا يكون مردودا. هذا لا يكون مردودا. طبعا أنتم تعلمون أن الشاذ توسع العلماء في تعريفه، مع أن الشذ يعني هناك من قال بأنه ما رواه المقبول مخالف لمن هو أو لا منه، ما رواه المقبول مخالف لمن هو أو لا منه والمقبول المقبول هو العدل الذي تم ضبطه أو نقول هو العدل الذي خفض ضبطه، إما أن يكون العدل الذي خفض ضبطه، وإما أن يكون هذا طبعا هو اللي يكون خالثا. يعني المنفرد منه هو أحفظ وأضبط منه هذا حديثه شهل أو العدل الذي تم ضبطه خالفه العدل الذي المقبول هو العدل الذي تم ضبطه يعني حتى هو ثقة ضبط ثقة ضبط هذا لا يكون حديثه مردودا هذا لا يكون حديثه مردودا ولذلك لماذا قلنا ما روى المقبول؟ مخالفا لمن هو اولى منه معنى أولى يعني يكون أرجح منه وذلك لمزيد ضبطين أو حفظين أو كثرة عدادين أو غير ذلك أو غير ذلك من وجوه الترجيحات يعني فإذن أين يقع الشدود أين يقع الشدود إذا كان هكذا يقع الشدود في السند كما يقع في المتن لأن العلماء قسموا الشاذ قسمين. قسم الشاذ إلى قسمين شاذ يكون في ماذا يكون في السندي وشاذ يكون في, في المتني في المتني مفهوم؟ نعطي المثال ديال الشاذ في السند مثاله يعني كما أقول دائما من شأن المثال الإضاح والتبيين والتقريب والتقريب ما رواه الترمذي في جامعه والنساء في في سننه وابن ماجه أيضا في سننه من طريق ابن عيينال عن عمر بن دينار عن عمر بن دينار عن عو سجار مولى بن عباس عباس رضي الله عنه أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو, أعتقه إلا مولاه هو أعتقه وتابع ابن عيينة على وصله ابن وغيره وخالفهم حماد ابن زيد فروا عماذا عن عمر بن دينار عن عوساجة والميذكر ابن عبس ولذا قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد ابن زيد من اهل العدالة والضبط ومع ذلك فقد أبو حاتم ماذا رجع أبو حاتم رواية منهم أكثر عددا منه منهم أكثر عددا منه وهذا معلوم لديكم على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح بطرق بكثرة الطرق لأن الأمة قلنا لا تجتمع على ضلالة والأمة معصومه بخلاف الواحد الواحد يعني ربما ينسى وربما يخطئ وربما وربما يعني ليس معصوما العصمه الانفراديه خاصة بالأنبياء أما الجماعة نعم فلذلك وعرفنا من هذا التقرير أن الشاذ ما روى المقبول مخالف لمن هو أو لا منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ أما التعارف أخرى فعليها إشكالات وعلى اعتراضات وعلى اعتراضات وهذا مثال ذكرناه في السند الشاذ في السند وهناك أيضا الشاذ يكون في المتن هو قسماني إما في السند وإما في المتن المتن مثلا زيادة يعني أن تكون زيادة هنا مثلا حل زيادة يوم عرفة في قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وزاد بعضهم ماذا عرفة أو حديث عائشة المعروف ورضي الله عنها هو حديث تفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فاسناد رجاله ثقة وظاهره الصحة كما يقولون ولذلك حسنه الحافظ في الفتح لكن أخطأ في متنه أسامة بن زيد فروه بلفظ ميامن الصفوف وخالفه الجماعة من ثقة فروه بلفظ على الذين يصلون الصفوف على الذين يصلون الصفوف وقد أشار الإمام بياقي إلى شدوده, إلى شدوده, إلى شدوده إذن فهذا هو الشاذ والشاذ يكون في السندين ويكون في المتن وهو الذي أشر اليه المصنف قسمان تلا قسمان تلا فالشاذ والمقبول قسمان تلا فالشاذ قسمان والمقبول كما سياتي ان شاء الله قسمان يعني تابع للشاذ فيكون الشاذ في السند ويكون أيضا في المتن وكذلك المقبول وكذلك المقبول كما سيأتي إن شاء الله مفهوم؟ هذا معنى الحديث الشاذ والحديث المقبول حديث الشاذ والحديث المقبول وكذلك مثلا لاحظوا يعني قلنا في المتن أيضا ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي مرفوعا هذا مثال لماذا مثال الشدوث في المتن يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرا إذا صلى أحدكم الفجرة فليضطجع عن يمينه يقول الإمام بياق رحمه الله خالث عبد الوحيد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رووه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وليس من قوله فلذلك انفرى داعب الوحيد من بين الثقات أصحاب الأعمش فجعله من قوله فجعله من قولي ولذلك حكم عليه بالشدود وطبعا أنتم تعلمون أن الشاذ يقابله المحفظ يقابل الشاذ المحفوظ وهو ما رواه الأوسق مخالفا للرواية الثقات أو لرواية الثقة ما رواه مخالف لماذا؟ لرواية الثقة وقد قلنا يعني فهمنا هذا من قولنا في التعريف الأول أحفظ وأضبط بصيغة التفضيل يعني إذا كان مثله لا يكون مردودا نلاحظ فإذا روى الأوثق رواية خالف فيها رواية الثقة فهذا يقال لحديثه أم يقال له محفوظ يقال له محفوظ هذا حديثه محفوظ مفهوم؟ وطبعا حكم الشاذ والمحفوظ أنتم تعلمون أن الشاذ حديث مردود أما المحفوظ فحديثه مقبول فحديثه مقبول هذا من جيّاتي الحكم يعني المحفوظ والشاذ الشاذ ضعيف والمحفوظ مقبول لأن لماذا قلنا بأن المقبول بأن المحفوظ مقبول لأنه مشتميلون على صفات تقترب الترجيح يعني بحال كثرة العداد أو قوة الحفظ أو الضبط أو الضبط إذن هذا هو الشاذ والمحفوظ الشاذ والمحفوظ طيب إذن أولا نذكر الأسئلة ثم ننتقل للمقلوب شنو هي الأسئلة أسئلة مثلا عرف الحديث الشاذ ما هو؟ الحديث الشاذ وما هو الحديث المحفوظ وما حكم الشاذ وما حكم المحفوظ وما حكم المحفوظ وأذكر مثال المحفوظ ومثال الشاذ اذكر ايضا الشاذ في المتني الشدود في المتني والشدود في الإسناد مثال الشدود في المتن ومثال الشدود في الإسناد أيضا ما هو حكم كل من الحديثين ما الفرق بين الشاذ والمحفوظ ما الفرق بين الشاذ والمحفوظ الكرآن يعني أجمع تعريف للشاذ أجمع تعريف للشاذ ثم قال يعني بعد أن أعرف الشاذ والمحفوظ قال رحمه الله تعالى والمقلوب قسمان تلا والمقلوب قسمان تلا إبدال راوين ما براوين قسمه إبدال راوين ما براوين قسمه هذا شنو هو المقلوب المقلوب فيه كلام طويل ولكن نحن نحاول أن نبين ونوضح الفاظ المتن فقط في هذه الدورة المقلوب المقلوب على وزن مفعول فهذا هو اسم مفعول. مفعول إذن هذا لاحظوا ذكره بعد, بعد الشدود يعني طبعا سبق أنبينا بأن الشدود التفرد عن الجماعه التفرد عن الجماعة وفي الاستلاح ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أوثق منه فإن لم يكن راويه ثقة فقلنا فهو من نوع المردود وإن كان ثقة قلنا فسبيله الترجيح إما بمزيد الحفظ وإما الضبط وإما كثرة العدد يعني ووجوه أخر من وجوه الترجيحات فالراجح يسمى محفوظا والمرجوح يسمى شاذاً, يسمى شاذا كما بينا هذا أيضا في الحديث الحسن ثم أيضا قلنا الشاذ يعني ما خالف الراوي أو المقبول الثقه أو ما خالف المقبول في جماعة من الثقات أو ما خالف منه أوثق منه بزيادة أو نق او أو أو نقصان يعني فيظن الظان أنه هو فيه أنه هو فيه وذكرنا أيضا تعريف ابن الصلاح ابن الصلاح لأن ابن الصلاح عنده تعريف في فيه يعني قال الصحيح التفصيل فما خالف فيه المنفرد من هو أحفظ وأضبط منه أو أحفظ وأضبط فشاذ مردود وإن لم يخالف بل روى شيئا لم يروه غيره وهو عدل فصحيح أو غير ضابط ولا يبعد أيضا عن درجة الضابط فحسن وإن بعد فشاذ منكر فشاذ منكر وقلنا بأن الشذود يكون في السندي ويكون في المتن ويكون في المتن ثم الآن عندنا المقبول عندنا المقبول وذكرنا مثال الشاذ في المتن ومثال الشاذ في ماذا؟ في السند السند. والآن مع المقبول المقلوب، واش مقبول ولا غير مقبول هذا شيء آخر المقلوب، الحديث المقلوب هو اللي كيروه ما وقع من الراوي يعني بتقديم أو تأخير إما في الإسناد وإما في المتن إذا وقع هذا فيسمى مقلوبا. يسمى مقلوبا يعني مثلا كان يذكر راويا يعني ويقلبه ويقلبه بحال يقول عن كما سياتي مره عن مره ابن كعب ويقول كعب ابن مره كعب ابن مره لان كعب ابن مره يقال مره ابن كعب هذا السلمي معروف صحابي سكن البصره ثم الاردن فهذا يقلب اسم أحدهما إلى اسم آخر يعني إلى اسم الآب الآخر إلى اسم الآب الآخر وسيأتي أيضا أن المقلوب قسمان مقلوب في السند ومقلوب في المتن يعني طرط يقع القلب بإبدال الراوي أو لفظ بآخر وما كنكونش عنده مرجح ما مرجح للروايتين على الأخرى فإذا كان كذلك فيسمى مضطربا يسمى وبعضهم خص المقلوب بمقلوب السند، وأما في المتن فسموه المنقالب، فسموه المنقالب. إذن فلننظر الآن تعرف المقلوب، المقلوب لغه قلنا هو اسم مفعول، يعني من القلبي. من القلب اذا قلنا بأنه المقلوب او من الانقلاب من الانقلاب شنو هو القلب هو تحويل شيء عن وجه الى وجه اخر تحويل شيء عن وجه الى وجه اخر او نقول في الاصطلاح ابدال لفظ باخر في سند الحديث او في متنه وذلك اما بتقديم او بتأخير ونحوه اما بتقديم واما بتأخير هذا هو يقال له المقلوب يقال له المقلوب القلب قلنا إبدال شيء بشيء آخر إبدال شيء بشيء آخر والمقلوب قسماني من يقع القلب في الإسناد وهو تبديل مثلا من يعرف برواية حديث بغيره في طبقته بشير يرغب فيه المحدث يرغب فيه المحدث طبعا أنتم تعلمون أن العلماء قالوا لا يخلو المقلوب من من قسمين رئيسيين مقلوب السند ومقلوب المتن أو منقلب المتن على قولين مقلوب السند هو أن يقع الابدال في السند وهذا النوع هذا يعني القب في السند يعني يأتي على وجهين أو له صورتان إما أن نقدم الراوي ونؤخره في اسم أحد الروات أو اسم أبيه كما قلنا سابقا الحديث مروي عن كعب عن كعب, ابن مرة عن كعب ابن مرة فيأتي الراوي فيقلبه ويقول مرة ابن كعب عن مرة ابن كعب فيقدم ما حقه التأخير أو يؤخر ما حقه التقديم ما حقه تقديم. هذه صورة أولى أو أن يبدل الراوي شخصا باخر وهذا كي يكون عنده قصد وكي يكون عنده يعني عنده فيه قصد ماشي هكذا يعني وقع غلطا أو نسيانا يعني أراد بذلك الإغراب الإغراب أراد أن يغرب عن الناس وطبعا عندما يرى الناس أن الرجل يغرب وله غرابات فيجتمعون عليه لأن إذا كان الحديث موجود عند غيره فلا أحد يأتي إليه لكن إذا كان هذا الحديث الذي يعني قلبه لا يوجد إلا عنده لا يوجد إلا عنده فالناس يبحثون على الغرابة على الغرابة والغرائب ولذلك نهى السلف عن تتبع الغريب وعن تتبع الغرائب مفهوم؟ ولذلك يبدل الراوي هذا الصوره الثانية شخصا بآخر بقصد الإغراب احنا قلنا بحال مثلا حديث مشهور عن سالم معروفا اذا كان الحديث معروفا عن سالم ابن عبد الله فيأتي الراوي فيجعله عن نافع فيجعله عن نافع وهذا هو الذي اشار الى المصنف ابدال راوي ما براو قسمه يعني إبدال راوين بالراوي الوحيد بالنظر الغالب يعني وهو في الحق مثله إبدال راوين, ما قسمه. إبدال راوين ما براوين قسمه يعني يأتي عن سالم فيجعله الراوي عن نافع عن نافع واللي كان معروف كيف على هذا الشيء من الروات هو راوين يقال له حماد حماد بن عمر الناصيبي النصيبي وهذا كذبه العلماء النصيبي يعني مثلا حديث يرويه إحمد النصيبي عن الأعماش عن أبي صالح عن أبي غريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تردأهم بالسلام فلا تردأهم بالسلام هذا حديث مقلوب والذي تولى كبر قلبه هو هذا الكذاب حماد ابن عمرو النصيبي فجعله عن الاعمش مع انه هو معروف ماشي عن الاعمش معروف عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي ريره وبهذا السند الذي ذكرنا اخيرا اخرجه مسلم في صحيحه اخرجه مسلم في صحيحه لكن حماد النصيبي الكذاب جعله عن الأعمش جعله عن الأعمش مفهوم إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأهم بالسلام فإن مقلوب ق... يعني قلبه من... من حماد فجعله عن الأعمش مع أنه هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرا مرفوعا بهذا يقول النبي هذا السند أخرجه مسلم واخرجه مسلم من رواية والثوري وجاريل ابن عبد الحميد وعبد العزيز الدارة وردي كلهم عن سهيل كلهم عن سهيل يعني وهذا الصنع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث طبعا إذا قصد إليه أما إذا وقع غلطا من الراوي فهذا شيء آخر اذا كان راوي ثقه وحدث له هذا القلب غلطا لا قصدا لان قد يكون هذا من من الثقه غلطا وقد يكون ذلك خطا من بعض الروات كما قال احمد شاكر قال لك ربما قد يكون ذلك خطا من بعض الروات في اسم راوين او نسبه كان يقول كعب بن مره بدلا من مره ابن كعب من مر ابنه كعب أو قلنا هذا إذا كثر منه فأنا ذاك يا إذا كثر منه يعني كثر هذا القلب فيضعف فيضعف فهم؟ فلذلك قلنا غالبا ما يستعمل هذا من حماد النصيبي ابن عمرو النصيبي الكذب عندنا أيضا القسم الثاني قلنا قلب إسناد المتن هو تحويل إسناد تام لحديث إلى حديث آخر بقصد اختبار حفظ المحدث أو بقصد امتحانه كما يقال كما فعلوا مع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يقال بأنهم جمعوا له مئة حديث وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر وألقوا ذلك عليه في مجلس الإلقاء فرد كل إسناد إلى متنه وكل متن إلى إسناده فاقر له الحاضرون بجودة الحفظ وأذعن له بالفضل, وأذعن له بالفضل ولكن على القول بأن هذه القصة صحيحة لأنه كان عند مقبل يعني لما كان يدخل شيء واحد كان يكون صافر ورحل يطلب الحديث فإذا دخل إلى بلده يعني ياتي شخص وينادي في الناس منادي بان فلانا سيلقي مجلسا اليوم فيجتمع اليه علماء الحديث ليختبروه في حفظه ويمتحنوه فلذلك كيف يكون الامتحان يحاولون ان يبتكروا صوره تنطلع عليه فيأتون بالإسناد فيقلبونه أو يجعلون إسناد هذا المتن لهذا المتن وإسناد هذا المتن لمتن آخر قالوا بأنه فعلوها مع البخاري في مئة حديث ولكن هذه القصة كثير من علماء ضعافها كثير من علماء ضعافها إذا فهذا النوع الأول ثم النوع الثاني مقلوب المتن مقلوب المتن ومع بعضهم يسميه لانقلاب القلب قال لك إذا كان في السند أما إذا كان في المتن فهو انقلاب يعني ما وقع الإبدال في متنه أيضا عنده صورة إما أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض لفظتي ومتن الحديث يقدم لفظة ويؤخر أخرى أو أكثر بشي بالضروري واحدة المشهور والمعروف هو حديث البخاري ومشهور البخاري اللي رواه رواه جماعه رواه جماعه يعني رواه البخاري ومسلم رواه جماعه واصحاب السنن شنو هذا الحديث حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله وفيه كما تعلمون ورجل تصدق بصدقتين فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله لاحظوا هذا وقع في انقلاب وهذا الانقلاب أو وقع على بعض الرواة وإنما اللفظ الصحيح احتلات على ما شماله ما تنفق يمينه احتلات على ما شماله ما تنفق يمينه أيضا الصورة الثانية أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر ويجعل إسناده لمتن آخر وهذا يفعله كما قلنا بقصد الامتحان وغيره يعني ذكرنا يعني الصورة التي فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري إن قلبوا له مئة حديث كما قلنا ثم صاروا يسألونه امتحانا لحفظه فالبخاري ردى كل متنين وكل سندين إلى محله ولم يختفي واحد منهما فأذعانوا له فأذعن له فلما قام واحد والقى عليه عشرة أحاديث كل ذلك يقول البخاري لا أعرفه وقام الثاني وقال لا أعرفه وقام الثالث ويقول لا أعرفه ألقى عليه أحاديث عشرة وهو يقول لا أعرفه لا أعرفه الحاضرون يعني هما مشي أصحاب الشأن قالوا اقر البخاري بالعجز البخاري لا يعرف فكل حديث يذكر له يقول لا أعرفه قالوا سبحان الله مئة حديث ولا يعرفوا منها حديثا واحدا لكن اهل الشأن وأهل الحديث قالوا إن البخاري تفطن إن البخاري تفطن فلما فرغ قالوا اهل بقي أحد قالوا لا قال للأول قم قم أنت أما حديثك الأول بسنده كذا وكذا فليس هكذا وإنما رويناه هكذا واملا عليه السند الصحيح ويجعله المتن الصحيح ثم حتى أتى على عشرة. ثم قام للثاني قم أنت ونفس الطريقه عمل معه الثالث حتى العشرة العلماء قالوا لم نتعجب إنما العجب ليس في حفظه وإنما العجب كيف حافظ الخطا ثم قالوا ايضا إنما العجب كيف حافظ يعني ما القي عليه خطا ورده إلى الصواب ألقوا علي مئة حديث في دفعة واحدة ومرة واحدة وكل واحد يقول لو قم أنت ويأتي بعشرة للأول كما أتى بها مرطبه الأول والثاني والثالث والرابع إلى العشرة ثم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك حتى العشرة فقالوا اذعنوا له واذعنوا لحفظه وأعترفوا له وآن ذاك وقع حسد للإمام البخاري مع الزهري كما هو معروف و به إلى الأمير فكان أن طرد رحمه الله تعالى من بلدته فمات في الطريق رحمه الله تعالى إذن لاحظوا هذا يقال له الإسناد يعني إذا كان في المتن يقال له من قالب كان في السند يقال له مقلوب بعضهم يفرق وبعضهم يقول هذا كله يقال له مقلوب سواء كان في السند أو كان في المتن يعني حدث القلب في السند أو حدث في المتن, أو حدث في المتن فيقال له القلب مفهوم يرحمك الله ايضا عندنا الاسباب الحامله على القلب العلماء اختلفوا في الأسباب التي تحمل بعض الرواه على القلب فقالوا بان هناك أسباب تحملهم وتجعلهم يقومون بهذا الفعل الشنيع اذا لم يكن القصد منه الاختبار والامتحان ولكن إذا كان لاختبار والامتحان ينبغي أن يبين ذلك قبل الانصراف من المجلس حتى لا يظن السامع الذي ليست له دراية بعلم الحديث بأن الحديث الذي يقل مقلوبا يعني هكذا هو يروى هكذا هو يروى إذن ففي المجلس يقول الصحيح أن الحديث هكذا وإنما قلبناه من أجل اختبار فلان واختبار حفظه الأسباب قلنا إما أن يقصد الراوي في القلب الإغراب الإغراب الإغراب علاش بشير يرغب الناس في الرواية في روايه حديثين وشير يرغب الناس يجيوا يخذوا عنه بشو عم بشو عم. هذا غالبا ما يفعلون هذا لأن بما أن الحديث موجود عند كثير عند أكثر من المئات ولكن لا يوجد من له الغرابة والإغراب فهو يبتكر الغرابة ويعني يأتي بالغرائب ليجتمع عنه الناس وليأخذ عنه الناس ثانيا من أسباب قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث والتأكد من تمام ضبطه وجودة عقله كما فعلوا مع البخاري ثالثاً ربما يقع في الخطأ والغلط يعني الراوي من غير قصد فإذا كثر منه يعني كثر منه الغلط فهذا يكون حديثه ضعفا يكون حديثه ضعفا أما حكم القلب حكم القلب فطبعا فطبع تعلمون أنه قال كثير من العلماء إنه حرام إنه حرام إلا بقصد الاختبار ثم يرجع المقلوب. إلى ما كان عليه قبل أن ينصرفوا من المجلس ذاك القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييرا للحديث وهذا هو من عملي هذا معروف ومعلوم من عمل الضاعم الحمد هذا من عمل الوضاعي ولذلك ردوا أحاديثهم أيضا إن كان يقصد الامتحان واختبار حفظ المحدث وتمام ضبطه فهذا جائز جائز لماذا؟ على غير أجل التثبت من حفظ المحدث فقط وهل هو مؤهل لان يكون محدثا ولكن بشرط ما هو هذا الشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاد المجلس كما نقول دائما أو إن كان عن خطأ وسهو فلا شك أن فاعله معذور يعني معذور في هذا الخطأ يعني الراوي الواحد ليس معصوما إذا حدث منه مرة أو مرتين لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله في قسم الضعفاء يجعله ضعيفا وطبعا يعني هذا الضعيف وإن قلنا بأن إذا كان بقصد امتحان وغير جائز ولكن ومع ذلك إذا لم يرد وبقي الناصرون وهكذا فيحكم عليه بالضعف أنا أن حكم الحديث المقلوب هو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم إذن حكمه قلنا حكم الحديث الضعيف أنه مردود إنه ضعيف. أنه ضعيف طيب هل ألف العلماء في مثل هذا النوع أم لا أولا لسه هناك فيما أعلم أحادي أحا... يعني أحاديث مجموعة في كتاب أو كتاب في القلب بأنواعه هذا حسب علمي إنما هناك كتاب من خلال اسم لم أقرأه من خلال اسم يفهم ونعرف على أنه كيتكلم على القلب الذي يقع في السند فقط وهذا الكتاب الخطيب البغدادي سماه رافع للطياب في المقلوب من الأسماء والألقاب في الأسماء والألقاب فهذا يظهر انه يتكلم على القلب الذي يقع فيه في في فقط أما في المتن فلم على كتاب مستقل كتاب المستقل ولا ربما أُلِفَ فيه ولكن نك لك احنا الان في السجن يعني وبعيد عن مكتبتنا فالله اعلم فالله اعلم اذا جاء دوره الاسئلة الان ما هو الحديث المقلوب لا كم ينقسم المقلوب وما هي الاسباب الحاملة على القلب طيب ما مثال القلب في المثلين وما مثال القلب في الإسناد اذكر كل مثال وميز وبين على أن هذا المثال للمقلوب الاسنادي وهذا للمقلوب المتني وهل لقلب الإسناد اسم غير المقلوب أو لقلب المتني اسم آخر غير المقلوب أو بصفة أخرى يعني ما هو النوع الذي يقال له المقلوب النوع الثاني يقال له الانقلاب وما حكمه المقلوب سواء كان في السندي أو في المتن ما حكمه إذن هذه أسئلة إذن لا بد من الجواب عنها أن هذه الأسئلة تجعلك تجتهد وتحصل يعني ما سبق لك ما سبق لك طيب وهل المقلوب حكمه حرام مطلقا أم بقيد أم بقيد إذا ونقف الآن عن الفرد هو النوع الثالث العشرون والفرد ما قية توب ثقاتين أو جمع أو قصر على رواية على رواية نو نقف هنا والله الله تعالى أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة, الله ورحمة الله